الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل الشرح في متن قطر النداء وبل الصداء ونحن اليوم بإذن الله عز وجل مع قبل المؤلف وأما الفعل فثلاثة أقسام ماضٍ ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو وخش ورم ونحو ما وقوموا وقومي فعلى حذف النون ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف وافتتاحه بحرف من نأيت نحو تقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج ويسكن آخره معنون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون ويفتح معنون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لا ينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يصدنك ولا يصدنك إذن بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن الاسم وما يتعلق به من حيث إعرابه وبنائه شرع في الكلام على الفعل وما يتعلق به من علامات وبناء وإعراب وبدأ بالماضي وثنى بالأمر وثلث بالمضارع بدأ بالماضي لأن الاصل في الافعال البناء والماضي متفق على بنائه والماضي متفق على بنائه وثن بالامر لانه مبني عند جمهور أهل العلم وعند ومنه هو فهو مبني عنده ومعرب عند الكوفيين ومرب عند الكوفيين فبدا بالمبنيات وثلث بالمضارع لأنه يكون مبنيا ويكون معربا فمن حيث هذا الترتيب قد بدأ المؤلف رحمه الله بالمبنيات في الأفعال وثنا بما يكون أو بما يلحقه الإعراب وهو المضارع كما أنه فعل ذلك في الأسماء حينما تحدث عنها فبدأ بالمعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب وثنا بالمبنيات وهنا بدأ بالمبنيات لأن الأصل في الأفعال البناء وثنا بما يلحقه الإعراب أي يكون احيانا معربا واحيانا مبنيا والفعل ثلاثة أقسام, الفعل ثلاثة أقسام وهذا مذهب جمهور أهل العلم مذهب أكثر أهل العلم أن الفعل قسمان آه ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر وعند بعضهم قسما فقط ماض ومضارع والأمر إنما يؤخذ من المضارع الأمر إنما يؤخذ من المضارع والصحيح التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الفعل ثلاثة أقسام القسم الأول ماض وهو أكثر الأفعال وهو أكثر الأفعال ويعرف طبعا هنا ماضن واصله ماضي واضح حذفت الياء لالتقاء الساكنين ماضي ولهذا عطف عليه بالرفع فقال وأمر واضح ماض وحرف حرف عطف امر فهو معطوف على ماض فماض مرفوع هنا حكمه الرفع المقدر على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين هذه المساله واضحه طيب قال ويعرف الان ذكر علامات الفعل الماضي علامات الفعل الماضي طبعا تعريفه مضى معنا ها الفعل ما هو تعريفه كلمه دلت على معنى في نفسها واقترنت باحد الازمنه الثلاثه وهذه الازمنه الثلاثه ما هي الماضي والحاضر والمستقبل والمستقبل يستقل الماضي بالم... بالماء يستقل الماضي بالماضي بالزمن الماضي فيمكن من هذا التعريف أن نستخرج تعريف الفعل الماضي فنقول الماضي هو كلمه دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن مضى قبل زمن التكلم قبل زمن التكلم واضح المساله مضى قبل زمن التكلم يعرف بتاء التانيث الساكنه يعرف بتاء التانيث الساكنه إذن اولا عندنا هذا الرسم التخطيطي الفعل ينقسم الى ثلاث اقسام ماض و نتبع تقسيم المؤلف أمر ومضالع واضح ثلاث أقسام الآن كلامنا أين في القسم الأول كلامنا الآن كله بإذن الله سيكون عن القسم الأول أو في القسم الأول قال يعرف إذن علاماته علاماته. طبعا تعريف عرفنا كلمة دلت على معنى في نفسها واخترض بزمن مضى مضى متى قبل زمن التكلم واضح. الآن علاماته قال ويعرف بي تاء التأنيذ الساكنة تاء التأنيذ الساكنة تاء هي تاء حرف تاء واضح التأنيث تدل على المؤنث تدل على المؤنث الساكنة أي ليست متحركة ليست متحركة وقد تحرك وقد تحرك احيانا بسبب واضح سيأتي إن شاء الله قال ويعرف بتاء التانيث الساكنة وبناؤه على الفتح إذا العالمات الفعل الماضي هذه من اهم علامات الفعل الماضي ومن اخص علاماته والا فيعرف كذلك بدخول قد عليه بدخول قد عليه وكذلك يعرف بقبوله تاء المتكلم او ضمير الرفع المتحرك كذلك من علاماته واضح تاء المتكلم تاء تنساك مثل قام نريد ان نعرف هل قام هذا فعل ماض او مضارع او امر واضح هل يقبل علامة تأنيث هل نقول هل يجوز أن نقول قامت هذه تأنيث قامت انظر قبلها أم لم يقبلها قبلها فدلت أو فدل دخول التاء على الفعل قام على أنه ماض واضح مثلا الفعل يقوم يقوم نريد أن نعرف هل هو ماض او لا فندخل عليه تاء التانيث نقول يقو مت هل قبلها لم يقبلها يقومث لا يمكن لن لم نسمع بهذا الفعل يقومت اذا فدل على ان هذا الفعل ليس ليس ماضيا ليس ماضيا واضح إذن فيقوم ليس ماضيا قد يكون مضارعا وقد يكون امرا سياتي واضح إذن قام قامت فعل ماضي إذن واضح الان دخل ها يقبل تاء التانيث دخلت ماضي أو مضارع ماضي ماضي احسنت واضح الان ماضي لماذا لانه قبل تاء التانيث قبلتها التانيث ها شرب شرب شربت اذا هو فعل ماضي باقيا باقيه هو فعل ماض خشية خاصيه اذا هو فعل ماض سعى سعى سعى سعت قبلها اذا هو فعل ماض واضح اذا ماض لانه قبل تاء التانيث الساكنه واضح الان ياكل ياكل ادخلت تاء التانيث ياكلت قبلها لم يقبلها اذا ليس ماضيا واضح الان قال ويعرف بتاء التانيث الساكنه قال وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعه فيضم كضربوا والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه نعمة وباساء وعسى وليس في الاصح الان بعد أن ذكر علامات الفعل الماضي شرع في بيان حكمه شرع في بيان حكمه وهذا الفعل منه خير من فعل كثير من بعض أهل النحو حيث يعطون الحكم قبل يعطون الحكم في التعريف فيقولون مثلا الفاعل هو الاسم المرفوع وهذا لا يقبل عند المناطق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فانت تتصور الشيء ثم تعرف حكمه بعد ذلك واضح الان إذن فبعد ان بين لنا علامات الفعل الماضي اعطانا حكمه قال وبناؤه وبناؤه فيفهم من هذا انه لا يكون معربا انه لا يكون معربا وبناؤه وكانه امر مستقر فيه انظر انظر لو اظن في الفعل المضارع قال غير هذا آه في الفعل المضارع ماذا قال قال ويسكن اخره انظر لتعرفوا دلاله الاسم مع دلاله الفعل قال ويسكن اخره في الفعل المضارع لماذا لانه احيانا يسكن احيانا يعرب لكن الفعل الماضي قال وبناء بناء اسم دل على أن البناء ثابت فيه مفهوم هذا دل على ان البناء ثابت فيه وهذا من فقه العلماء اذن وبناؤه على الفتح بناؤه على الفتح اي انه دائما يكون مبنيا لكن البناء يختلف احيانا فيكون كذا احيانا يكون كذا أحيانا لكنه لا يكون معربا واضح لا يكون معربا ما معنى هذا الكلام بربطه مع مضى ما مضى من الدروس حينما نقول الفعل المضارع الفعل الماضي مبني دائما معنى هذا انك لو أعرفت مثلا هذا الكلام الفعل قام تقول قامت هند مثلا قامت هند ما معنى هذا الكلام قامت هند من يعرف قام فعل ماضي مبني على الفتح فعل الماضي مبني على الفتح غيره هل يجوز ان نقول فعل ماض منصوب منصوب by نعم لماذا لماذا لا يجوز هذه it not? Is واضح fattah لماذا نقول Fattah. على do ولا نقول منصوب we are ذكرت لكم فيما سبق fattah, للبناء مصطلحات say به we به being on مصطلحات fattah? به الآن النصب والرفع والجر والجزم مصطلحات خاصة بالاعراب يعني إذا وجدت كلمة معربه فتعامل معها بهذه المصطلحات النصب الجر الجزم الرفع واضح؟ فتقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم واضح الآن؟ ونصبه وجره وجزمه ورفعه إلى غير ذلك إذا وجدت كلمة مبنية عرفنا الان المبنية المعربات في الأسماء وسنعرفها في الافعال اذا وجدت كلمه مبني ماذا تقول مبني على مبني على مبني على مبني على على الفتح على الضم على الكسر على السكون على حذف النون على حذف حرف العله الى غير ذلك واضح الان مبني على لا تقول منصوب ونصبه الفتحه او واضح الان مبني على الفتح الضم الكسر السكون هذه في البناء في الاعراب يكون هناك منصوب ويكون هناك مرفوع ويكون هناك مجرور ويكون هناك مجزوم لا يكون هناك لا تقل يعني مصطلحات الاعراب للاعراب ومصطلحات البناء للبناء واضح قامت هند قام فعل ماض مبني واضح فعل ماض مبني على ماذا على الفتح انظر آخره اين آخره الميم محل الإعراب الميم هي محل الإعراب مبني على الفتح أين الفتحة الموجودة على الميم واضح الآن هذه الفتحة لم نقول لم تأتي هكذا وانتهى إنما نظرنا إلى آخر الكلمة وهو الميم آخر الكلمة وجدناها عليه فتحة فنقول مبني على الفتح مفهوم هذا قام. مبني على الفتح قامت والتاء هذه الان حرف مبني على السكون انظر قامت سكت او لا سكن سكون قامت مبني على السكون هل لها محل من الاعراب ليس لها هل هي فاعل هل هي مفعول به هل هي مبتدا لا لا لا شيء من هذا ابدا فلا محل لها من الاعراب لما جاءت جاءت لتدل على أن الذي قام مؤنث وليس مذكر واضح مفهوم قامت هند هند فاعل للقيام اليس كذلك من قام هند فهي فاعل فاعل مرفوع ورفعه ضم آخره واضح وسيأتي إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح قال مبني وبناؤه على الفتح كضرباء كضرباء الكاف للتمثيل للتشبيه يعني مثل ونحو واضح ضرباء ضرباء مثل المؤلف بالفعل ضرباء ضرباء انظر ضرباء أين الفتح هنا الضاد أم الراء أم الباء على الباء ضرب لماذا لانه اخر الكلمه فنقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح الذي ظهر على على الباء أعرف ضرب فعل فعل ماض مبني على الفتح انت فعل مبني على الفتح انت مبني على واضح الان تفضل إذا فعل ماض مبني على على الفتح طبعا التمثيل بضرباء يكون دائما في التركيب التركيب والا فهو لأنه مختصر والا فلا يحكم على الكلمة بالبناء والإعراب إلا في خلال إن في خلال التركيب هذا على الصحيح من أقوال أهلي العلم لا نحكم على الكلمة أنها مبنية أو معربة إلا في التركيب أما هكذا لفظه وحدها فلا نحكم عليها ببناء ولا إعراب ضربة أي ضرب زيد عمرا مثلا واضح الان كضرب هذا البناء على الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا واضح متى يكون مقدرا هذا البناء على الفتح قد يكون ظاهرا هو قسمة بحقيقة البناء على الفتح قسمة ظاهر ومقدر يكون مقدرا إذا كان آخره حرف علة إذا كان آخره حرف علة كسعى سعى زيد في الخير سعى زيد في الخير من يعرف سعى سعى ساعة. هلا تعذر. لماذا؟ لأن آخرها الألف. إذا كان آخر كلمة ألف فيستحيل ظهور العلامات. جميع العلامات تظهر لا الفتحة ولا الضمه ولا الكسرة. ساعة. ساعة. واضح الآن؟ ساعة فعل ماض لماذا يقبل تأتني تقول سعت واضح سعى زيد في الخير سعى فعل ماض مبني على الفتح واضح زيد زيد زيد اعرب زيد اي لا يوجد زيد هنا ها زيد مرفوع ورفعه ضم ظاهر على اخره في حرف جر واضح الخير اسم مجرور وجره الكسره الظاهره على اخره او علامه جر كسر الظاهر على اخره واضح الان والجار والمجرور متعلقان بس هذه زائده دائما الجار والمجرور متعلقان بالفعل سعه هذا الفتح ماذا نقول عنه فتح مقدر ظ... لماذا لا يظهر هنا الباء ظهرت الفتحه هنا الالف هذه ظهرت لم تظهر واضح سعى ودعى وبنى وينها غير ذلك لا تظهر الفتحه فيقدر فيها الاعراب إذن يبنى الفعل الماضي على الفتحة واضح والفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا قال وبناؤه على الفتح ثم قال إلا مع واو الجماعه فيضم إذن هناك حكم آخر وهو الضم والضمير المرفوع المتحرك فيسكن إذن هناك حكم آخر وهو التسكين واضح ومنه كذا إذن ذكر لنا كم ثلاثة أحكام ذكر لنا ثلاثة أحكام للفعل الماضي عرفنا حكما وسنعرف الحكمين الباقيين إن شاء الله إذن هنا نقول حكمه حكمه اولا البناء على الفتح واضح البناء على الفتح يبنى لمن اراد ان يكتب يبنى الفعل الماضي على الفتح اذا لم يتصل به واو الجماعه ولا نعم ولا, ولا ضمير او ضمائر الرفع المتحركه نعم يبنى يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به أو الجماعه لأنها تبنيه على الضم ولا ضماء الرفع المتحركه لأنه يبنى حينها على على السكون واضح هنا أكتب تنبيه أو ملاحظة البناء على الفتح قد يكون ظاهرا واضح نحو ظاهرا إذا كان آخر آخره صحيحا حرفا صحيحا يعني ليس حرف عله ويبنى ويكون مقدرا وقد يكون وقد يكون مقدرا اذا كان اخره حرف عله هذه القواعد اراجعها ربما ربما نسيت 3 او كذا وقد يكون مقدرا ها اذا كان اخره هنا ما قدرت اكتبه اذا كان اخره نسيت انا اذا كان اذا كان نطقتها ولم اكتبها سبق لساني يدي فهمتك وستاتي هذه الملاحظه في اخر الحكم في اخر الأحكام بعد اتمام الضم والتسكين نعم سننبي سأ... هي... عليه ان شاء الله بارك الله فيك لكن لا بد من اتمام الضم والتسكين لانه متعلقه بهما البناء على الفتح هذا الحكم الاول يبنى على الفتح طبعا اذا, لا... إذا لم يتصل به ما يمنع البناء على الفتح ما يمنع البناء على الفتح هو هو الجماعة وضمائر الرفع المتحركة هو الجماعة تضمه وضمائر الرفع تسكنه واضح الآن هذا البناء على الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا هذا فهمنا هذا فهما كتابة وتأليف أحيانا تجد هذا الحكم مقسوم على حكمين. فتجد أحكام الفعل الماضي أربعة أحكام بناء على الفتح الظاهر وبناء على الفتح المقدر ثم بناء على الظن ثم بناء على السكون إذا فيقسمون هذا على قسمين وكلهما, وكلهما صحيح الآن أنت يفهم أن الفعل الماضي يبنى على الفتح وقد يكون مقدرا قد يكون ظاهرا واضح الآن؟ مفهوم هذه مسألة؟ طيب نواصي الحكم الثاني قال إلا إلا استثناء ماذا تفيد هذا ماذا تستفيد وبناؤه على الفتح كضربة إلا مع تستفيد أن الأول هو الأصل وهذا فرع واضح الآن الأول هو الأصل وهذا فرع عنه قال وبناؤه على الفتح كضرب الا مع واو الجماعه فيضم اي يضم اخره او يضم الماضي واضح الان هو المقصود اخره اذا الحكم الثاني بناء على الضم البناء على الضم تقول هناك قاعده يضم اخر الماضي اذا اتصل أو اتصلت به كما تشاء اتصل به واو الجماعة واضح؟ واو الجماعة نحو ها قالوا ها أكمل آية من يكمل الآية؟ قالوا كثيرة جدا قالوا زيد قالوا ليوسف واخه قالوا يا بويننا اننا كنا ها زيد قالوا انظر هذا ماذا قال هذا هو اصل الفعل قال قالوا, قالوا انظر قال فعل ما مبني على الفتح قال قالت قالتا قال الف الاثنين يبقى كما هو وان كان فيها كلام ها. قالوا انظر اللام ماذا حدث لها قالوا انظر ضمة ضمه اللام واضح والسبب انظر هو الواو انظر في التثنيه قال لا قال لا لماذا لأن ألف يناسب الفتحة فبقية الفتحة واضح وإن كان هنا يقال انها فتحة مقدرة واضح الآن لكن معنى هنا قالوا انظر جاء ما يناسب الواو قالوا ضمة اللام ضمة اللام قالوا نقول في قالوا فعل ماض مبني على الضم مبني على الضم انظروا ما هنا مبني على الضم واضح الان منع من ظهورها هذا ما ذكره ما ذكره من خرج ونبه عليه قالوا هنا بعض العلماء يقول الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا واخر المضي افتحلهم مطلقا مبني مطلقا واضح ولكن قد يمنع ظهور الفتح هنا مانع قد يمنع مانع مثل كتابي مشتغل المحل بالحركه المناسبه هو مرفوع فنقول فيه ماذا نقول مجرور او نقول مرفوع نقول مرفوع هذا كتابي كتابي خبر مرفوع لا نقول مجرور ما نقول مرفوع ورفعه الضم المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بالحركه المناسبه لله هنا قالوا كذلك قالوا الاصل فيه البناء على على الفتح فنقول قالوا فعل ماضي مبني على الفتح لكن هذا الفتح غير غير ظاهر منع من ظهور اشتغال المحل وهو محل البناء بالحركه المناسبه لواو جماعه مفهوم هذا لكن هذا قد يصعب في التعليم مفهوم الاولى ان نبدا بهذا نقول قالوا فعل ماض مبني على الضم اسهل واضح والواو ضمير متصل مبني على السكون واضح فاعل الواو وجمع دائما هذه قاعده والجمع دائما فاعل والف الاثنين دائما فاعل وياء المخاطبه دائما فاعل هذه الثلاثه تسمى ضمائر الرفع الساكنه ضمائر قسمان ضمائر رفع ساكنه وضمائر رفع متحركه الساكنه ثلاثه فقط هي واو الجماعه ألف الاثنين ويا المخاطبه المؤنثه تخرجي انظر تخرجي هذه اليا هي ياء المخاطبه دائما فاعل واضح فهم. او قولي انظر الياء هذه ماذا ياء المخاطبة المؤنثة اذا قالوا فعل مضارع مبني على الضم والواو والجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يبنى على الضم الآن انظر قالوا نواصل مع الافعال الصحيحة ثم نعطيكم قاعدة في الافعال المعتلة واضح سياتي ان شاء الله الا مع واو الجماعه فيضم كضرب كضرب والضمير اي الا مع الضمير المرفوع المتحرك إذا فهو هناك فيه شرطان مرفوع ومتحرك المرفوع اي في محل رفع ومتحرك اي ليس ساكنا قلت الضمائر الرفع المتحركة هي قاسيم الضمائر الرفع الساكنة يعني تقابلها الآن عندنا كم من ضمائر عدد ضمائر كم؟ عشر. اثنى عشر ثلاثة ساكنة والباقي متحرك المتحركة انظر نبدأ بانا بدون ان نكتب أنا انظر كتب أنا كتبت تو نحن كتبنا الان تو ونا متحركا انت كتب تا انت كتب تي اذن التا و التي ضميران رفع متحركا واضح ان انتما كتبتما التا ضمير متحرك انتما كتبتما انتم كتبتم كل هذه ضمير متحركه واضح ان انتن كتبتن ن كذلك واضح الان ناتي الان الى هو كتب هي كتبت هما كتبتا هما كتبا هم كتبوا اوو جماعه ضمير رفع ساكن هن كتب نا نا هذه النون هذه كتبنا هكذا تكتب ها كما سياتي كتبنا تسمى نون الإناث وبعضهم يقول نون النسوة هي بحقيقة للإناث وليست للنساء لأن هناك هنا مؤنثات كثيرة جدا وليست النساء فقط مؤنث تقاد السماوات يتفطرنا نقول نون النسوة هذه سماوات نسوة ما هي النسو واضح السماوات مؤنث اذا قال والضمير المرفوع متحرك الان يبنى الان على السكون هذا الحكم الثالث حكم الثالث يبنى على السكون اذا يبنى على السكون تقول يبنى الفعل الماضي على السكون اذا اتصل به ضمير رفع ماذا متحرك نحو امثله اولا نقول هو قال فضربت مثلا بمثل واحد ها مثال أول تقول أعطنا آيات أو كذا ها أفاطم مهلا بعض هذا التدلل التدلل وإن كنت قد أزمعتي سرميه فاجمني قد ازمعت ازمعت زيد آه. وقدمت يا ليتني يا ليتني ويقول الكافر احسن ويقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي ها قدمت قدم ماض ام مضارع ماض واضح قدم يا يا ايه ايه كتابه دائما من المشكلة فيها يا لي اذا هنا نقطتها يا ليتني قدمت قدمت ها فعل ماض بدليل ماذا بدليل ضمير رفع متحرك وبدليل قبوله لتاء قدمت واضح واضح قدمت قدم آخره ماذا الفعل هذا الميم آخره الميم اليس كذلك آخره ماذا الميم قدم قدمت قدمت ما حكم الميم هنا البناء على على السكون قدمت فنقول هذا فعل ماض مبني على على السكون لماذا لاتصاله بضمير رفع متحرك انظر قدمت هذه كيف نعربها فاعل ضمير متصل مبني على الضم الضم حركة أو لا؟ حركة فهو ضمير رفع لانه فاعل والفعل يكون مرفوعا ومتحرك متحرك بالضم واضح الان اذا فاذا اتصل بالفعل الماضي ضمير يدل على الفاعل ويكون متحركا يبنى الفعل الماضي على على السكون واضح الان قدمت قدمت فهو متحرك وهو فاعل قدم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل فاعل قدم أصله قدم قدمت تو كره العرب توالي أربع حركات انظر ق حركة دا حركة ميم حركة تا حركة فسكنوا آخره لان هذا لا يمكن أن يسكن لأنه أصله متحرك والميم هنا محل للتحرك الميم محل للحركة تتحرك بالضم بالفتح بكذا تتحرك واضح تتغير فغيروا حركتها من الفتح إلى السكون ليسهلا خروج خروج الكلمة فقالوا قدمت فهنا يقول قدم قدم فعل ماضي مبني على الفتح أين هذا الفتح مقدم ما من الذي منع من ظهوره كراهية توالي الحركات واضح الآن كراهية توالي الحركات هذا العرب قد تجده قد تجد قد ماتو كرهت الحركات يعني ينفتح فمك ولا لا بد من الغلق حتى تنطلق انطلاقه قويه واضح الان اذا قدم انظر قدم قد كانك ترتع ثم ماذا تنطلق فهم هذا نبه اليه ابن جني في خصائص في خصائص هذه فقه الحركات الى غير ذلك انظر قدم تو قدم سكون ثم تنطلق تا تو واضح الان قدمتي إذن قدم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك والتا ضمير متصل مبني على الضمير في محار رفع فاعل هذا مثال آخر ها. إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم حملناكم في الجارية. هذا مثال اثنين. حمل حملناكم انظر حمالا حمالا. فالمادة مبني على الفتح في الأصل، لكنه انظر تصل بضمير رفع متحرك. حملنا هذه نا انظر نا هكذا تكتب من حرفين من نون وألف ساكنة. حملنا نا نتسمن الفاعلين سمن الفاعلين تدل على جماعه الفاعلين واضح او الفاعل المعظم نفسه كما هنا حملنا فعل ماض مبني على السكون في اللام مفهومه واضح بولام واضحه حمل سكون اللام لماذا اتصل بنا نا الفاعلين حملنا مراد واضحه اذا س... نا الفاعلين هذه ضمير رفع متحرك واضح قد يقول قائل اين الحركه هي ساكنه ليس كذلك نا ساكنه سكون قال السجاع رحمه الله في حاشيته على القطر قال هنا باعتبار الحرف المتصل بالفعل باعتبار الحرف المتصل بالفعل لأن نا من حرفين واضح نا من حرفين نا من حرفين ولكن الحرف المتصل بالفعل مباشرة الذي باشر الفعل هو الذي المتحرك فهو الذي يعثر مفهوم هذا؟ فقالوا باعتبار النون لأنها متصلة بالفعل واضح حمل نا اه كم مبني على السكون زيد نون الإناث. نون الإناث يبنى كذلك فعل على السكون مثال وقطعنا, وقطعنا. ماذا وقطعنا وقد طعن ايديهن وقد طعن الطعاء الطع ماض مبني على السكون لاتصاله بنون الاناث وليست نون النسوه صحيح انها نون الاناث لتشمل جميع نساء وغير وقن يسو قد طعنا ايديها وننع الاف دائما فاعل واضح ضمير متصل مبني على الفتح واضح ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل هذا والله اعلى واعلم ما بقي لكم.